بسم الله الرحمن الرحيم اذا <تصفيق> السماء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وان الفجار في جهنم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدين ثم كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ